قسيدة مناجات آجات لقاضي زكريا الأنصاري وتسسره الباري بسم الله الرحمن الرحيم إلهي ذنوبي قد تعظم خطرها وليس على غير المصامح اتكل إلهي أنا العبد المسيم فليس لي سواك ولا علم لدي ولا عمل إلهي عني عثرتي وخطيئتي لعني يا لا في غاية الخجل إلهي ذنوبي مثل سبعة أبهر ولكنها في جنب عفك كالبلالي لا رجاي أن عفك واسع وأنت كريم ما صبرت على زلل إلهي بحق الهاشمي محمد صلى الله عليه وسلم اجرني من نيران اني في وجل وباللطف ملف بالجميل تولني وبالخين فمن عند خاتمه اجلي الهي, إلهي.